ردود الافعال العربيه والاسلاميه تجاه ما يجري في ارض فلسطين هذه الممارسات اليهوديه اثثثت ردود افعال كثيره وان من الواجب علينا ان نبينها أمورا كثيرة تبينت من خلال ردود الأفعال والمسلم يجب عليه أن يستفيد من الحدث ومن ردة فعل الحدث إنها أمور لا يمكن السكوت عنها إنها أمور لا يمكن السكوت عنها لا يمكن ان يتحقق نصر دون ان تكون واضحه تماما لعموم المسلمين اولا منذ ان بدا الصراع بين العرب وبين اسرائيل في منتصف الاربعينيات الميلاديه لهويه الحقيقيه للصراع مغيبه انها مغيبه مغيبه عن الامه بقصد وهذه مساله تحتاج الى تاكيد مستمر لان التيار ضدها الاعلام العربي مع الاسف الا من رحم الله ضد هذا الفهم جميع الشعارات الرسميه للقضيه تساهم في تعميه حقيقه الصراع وحتى الشعار الاخير وهو السلام الشجاع يدور في هذا الفلك حتى في اسماء النكبات والدماء التي ملات ارض الاسراء في الانتفاضه الاخيره ما زالت الشعارات المقفرة والمجدبة تقفزها هنا وهناك ترقص على جراح الامة شتى المظاهرات ترفع فيها شعارات جاهلية وتئن لليهود يخاطبوننا بقول حافظ ابراهيم قد ملأنا البر من أشلائهم فدعوهم يملأ الدنيا سلاما وحتى نضع النقاط على الحروف سنأخذ مثالا واحدا يثبت صحة ما نقول من أن هوية الصراع معمية مغيبة عن الأمة إطلاق الشهادة على كثيرين من من لهم مشاركه في هذا الصراع بغض النظر عن نوعيه المشاركه يطلق عليهم شهداء بغض النظر عن عقائدهم وافكارهم وتاريخهم وسيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فما دخل العلمانيين في الشهادة وما دخل المتاجرين بالقضية في الشهادة وما دخل الذين ظلوا أزمنة طويلة عملاء لليهود وأدوات لتصفية المجاهدين ما دخل هؤلاء في الشهادة ألم نقل إن القضية لم تزل غامضة متى يرجى نصر لهذه الامه الاسلاميه ورايه الصراع حتى الان فيها تشويش عظيم وفيها خلط وفيها تعميه مقصوده متى يظل الناس اغبياء لا يعرفون الحق من الباطل هل تظنون يا عباد الله ان النصر رخيص الى هذه الدرجه حتى يعطى إلى هؤلاء المرتزقة لا إن النصر عزيز والله عز وجل لا يؤتي هذا النصر العزيز إلا لمن عرفوا العزة الإيمانية ثانيا انتفاضة الأقصى وما عد رات من انتفاضة الأقصى إنها رسالة إلى بني الصهيون ومن وراءهم من صهائينه امريكا فهي تذكرهم بان جيل العزه والشموخ لم يمت بحمد الله فقد ظهر النور من جديد وعرف الناس الصادقون حقيقه المعركه وان جيل الخيانه قد ولى وجاء جيل جديد تربى على ايات الانفال والتوبه وال عمران وراح يردد بكل ثقه ولست بالخالع درعي وسيفي الى ان يخلع الليل النهار احتفاظ الاقصر رساله الى المهزومين من دعاه الخنوع والاستسلام لليهود واذنابهم وانصارهم تخبرهم الامتفاظ بان النفوس الابيه الصادقه المتعطشه لنور الحريه قد عرفت طريقها رب حجر في كثب طفل مستضعف أنشى في العدو من مؤتمرات يسخر منها شارون ومن قرارات شجب واستنكار إنما هي استهلاس إعلامي رب حجر يقذف باسم الله تحوطه تكبيرات الصادقين أبلغ في زعزعه العدو من اسلحه المهترئه منتهيه الصلاحيه ترفع باسم باسم العروبه ان افكار الحضاره يلقنون الامه دروسا عمليه انا من رضوع القدس قفل فارس انا مؤمن بمبادئ انا مسلم سكت الرصاص فيا حضاره تحدثي ان العقيده قوه لا تهزم انتفاضه الاقصى اظهرت عوار الاتفاقات والمعاهدات مع اليهود وذكرت الامه بقوله تعالى او كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون انتفاضه الاقصى بينت حقيقه زعماء الوطنيه الذين تتكشف سوآتهم يوما بعد يوم والله عز وجل يقول وَنَتَزَالُ تَطْطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ لقد عرف المميزون أن هذه الزعامات الوطنية القومية إنما هي معاول هدم تهدف إلى وعد الانتفاضة ووعد الجهاد أو تحرق تهدف إلى تغيير مسار الانتفاضة أو قبس جمارها ولهذا ليس غريبا أن يقول المفكر اليهودي مفكر يهودي له كتاب اسمه العقل العربي يقول فيه إن العرب هم أفضل أداه وأمضى سلاحا لقتل فكرة المقاومة صدق وهو كذوب ان الطريق الى العزه ان نكون كلنا نحن المسلمين من ابناء الانتفاضه ان سبناها درب سلكناه الرحمن غايتنا ما مسنا قط ط في لواه ندمو نمضي ونمضي وان طال الطريق بنا وسال دمع على اطرافه ودم يحل العذاب وعيم الله تلحقنا ويعذب الموت والتشرد والالم عباد الله ومن الامور التي يجب ان تكون واضحه عدو المسلمين الاول هل هم اليهود فقط او غيرهم هل هم اليهود هل هي دوله اسرائيل او امه اسرائيل ان من التناقض ان يقصر بين اليهود او ما يسمى باسرائيل وبين من يحميهم ويمدهم بالسلاح ويدافع عنهم بل ويحثهم على قتل المسلمين تحت مسمى محاربه الارهاب يجب على كل مسلم يخاف الله عز وجل مهما كان موقعه ويحترم نفسه ويحترم عقول الناس ان يعرف ان الشعار محاربه الارهاب ما هو الا وسيله لازلال المسلمين وكسر كفهم ان صهاينه امريكا وغيرها من دول الغرب الصليبي اظهروا عداؤهم الساسر للامه الاسلاميه وحان للامه الاسلاميه ان تتعامل مع عدوها بمنطق شرعي وعقلي وسياسي فلا يكفي ان نعرف العدو بل لابد ان نتخذه عدوا يقول الله تعالى ان الشيطان لكم عدو هل ستقف الاه عند هذا الحد كلا فتتخذوه عدوا تتخذوه عدوا فاتصدوه عدوا بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من البيان اقولو ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم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 وهل هي مشروعه وغير ذلك من الاشكالات وسنلخص الراي حول هذه القضيه ولكن نرجو ان ناخذ القضيه ونتناولها بمنطق الشرع والعقل بعيدا عن العواطف وبعيدا عن التاثر بوسائل الاعلام التي ضررها اكثر من نفعها ولا يختلف على هذا احد اولا حكم المظاهره حكمها من جهه الشرع لم يرد في المظاهرات دليل لم يرد لها شيء اصلا لا باثبات ولا بنفي هي وسيله من وسائل التعبير عن الراي وهي وسيله جديده عصريه لها ملابساتها حين بدات ولها ظروفها لا فيما في الدول التي تعتني بها لذا فإن الحكم الشرعي للمظاهرات هو أن يقال إنها لا تمدح ولا تذم لذاتها ولكن الحكم يكون حسب ظروف وكيفية وطبيعة هذه المظاهرات هذا باللفزة للحكم الشرعي وميزان المصالح والمفاسد امر لا يغيب عن عين كل فقيه بصير بالشرع ثانيا المظاهرات اول ما بدات بدات في المجتمعات الغربيه ناسيا من يرفعون شعاره الديمقراطيه فالمظاهرات لها اثرها في القرارات وفي ما يسمى بالاستراتيجيات وبغيرها من الامور السياسيه وغير السياسيه ثالثا المظاهرات انواع فمنها السلميه المقتفيه برفع الشعارات واظهار التاييد او الاستنكار لامر من الامور ومنها المظاهرات الغوغائيه والعنيفه التي تستهدف بعض المرافق بالتخريب وتعتدي على الآخرين وتفسد الممتلكات وغير ذلك من ما يحصل فيها من مفاسد فهي ليست على نوع واحد رابعا المظاهرات التي خرجت ولا زالت في كثير من الدول من أجل التنديد بإسرائيل ونصرة الفلسطينيين لا شك لها بعض الحسنات لها شكلها دور في تفعيل الراي العام والضغط على بعض الجهات وبث الحماس في نفوس الغافلين عن القضيه ولها ايضا بعض السيئات التي لا تخفى كرفع بعض الشعارات الجاهليه وحصول كثير من المنكرات التي لا يرجى للامه نصر ما دامت معلنه ظاهره تبرج المثال بل والتكشف واختلاط الرجال بالنساء في مظهر لا يسر وربما حصل صدامات في بعض المظاهرات يروح بسببها بعض الأبرياء وهذه المفاسد هل تستحق أن يغحى بها من أجل ثمرة لا تعرف او مرجوه او مغنونة بمعنى هل فائدة المظاهرات تستشط هذه التضحيات وهذه الماتاتد انت لا خامسا من الذي يخرج في هذه المظاهرات في الحقيقه التي لا تقبل المجامله ان كثيرا من المظاهرات يقودها ويخرج فيها عدد كبير من المسلمين المتحمسين فقط حماس فقط ولو طلب منهم التضحيه في بعض الامور الان يسيره يضحون من اجل الدين ومن اجل الله لم يفعلوا نعم لم يفعلوا كثير منهم ربما مع الاسف لا يصلون بعض الذين يخرجون من المظاهرات يرجعون في نصف الليل وينامون عن الصلوات كلها ولا يصلون ما سالت من مظاهرات اذا كان الذي يخرج فيها ويقودها من امثال هؤلاء كثيرا منهم يمارسون المحرمات اثناء المظاهره فيا ترى لو توجه هؤلاء المتظاهرون بل اشرف بالمئه فقط منهم لو توجهوا الى المساجد وتضرعوا الى الله عز وجل ان ينصر ديننا وعباده المؤمنين والله عز وجل يقول ان يجيب المضطر اذا دعاه واذا سالك عبادي عني فاني قريب عبادي من هم عباده نساء يلبسن الجنس ومتبرجات سافرات والموت لامريكا والموت لاسرائيل الموت ياتي بالكلام الموت يريد رجالا ونساء صادقات في هذا الايمان العظيم الذي انزله الله تبارك وتعالى رحمه لنا جميعا ان هذه المظاهرات لا تجني الامه منها فائده ترسل هناك يتظاهرون وكثير منهم ليس اهلا للنصر والله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين المؤمنين ثم ان تاريخ القضيه القضيه الفلسطينيه ماذا نفعت هذه المظاهرات اترك الاجابه لمن يعرف التاريخ ويتابع احداث الواقع سادسا المظاهرات في هذه البلاد خاصه الذي نراه انها لا خير فيها بل نعتقد ان سد بابها هو العقل طبيعه هذه البلاد وطبيعه الناس لا يناسبها ابدا المظاهرات المظاهرات تفتح بابا للشر والفوضى لا يعلمها الا الله مع ان الفائده منها مغنونه وغير ظاهره والمفاسد ظاهره بل مؤكده عباد الله ان سيخرج من العلمانين واصحاب الشهوات لو فتح لهم باب المظاهره اليوم المظاهره لفلسطين غدا لمن بعد غد لمن اتظنون ان الولاءات كلها ولاءات صادقه وانها لاهل السنه لا هناك ولاءات للشيطان ولا احزاب الشيطان لو فتح لهؤلاء باب من ابواب المظاهرات ماذا سيفعلون كم سينبس من المنافقين والمحبين للفساج والشر في هذه المظاهرات كم وكم ستشتمل هذه المظاهرات على منكرات سرعية يطعب حصرها ومنعها لو حصلت حتى الذي يريد أن ينكر المنكر هي أثناء المظاهرة يقولون كيف تنكر هذه المظاهرة الناس في وادي وأنت في وادي المظاهرة تذهب العقول أحيانا ويجب أن تكون عطولنا أكبر من العواطف التي لا فائدة منها ونؤتد أيها الإخوة لو كان لها فائدة نعم في نصرة الإسلام ونصرة إخواننا قد يبحث الإنسان لكن ما فائدتها إهدار للطاقات وربما الأموال وفتش باب لأصحاب الشر والسوء وأخيرا نقول ان من الدين والعقل الكف عن هذه المظاهرات وهي ممنوعه ولله الحمد اصلا في بلادنا واخيرا نقول لاخواننا المؤمنين لو استغنينا هذه المظاهرات بالعمل الجاد الصادق نربي جيلا يعيش للقضيه يبدو ايها الاخوه ان الجيل المعاصر كثير منه لا يصلح لان يكون اهلا لهذه القضيه العظيمه وهي الصراع مع اليهود فلماذا لا نسعى في تربيه جيل جديد ان راينا النصر باعيننا والا فاننا سبب من اسباب الخنا نعمل جادون نكون جادين في تربيه جيل يعيش لقضيته ويتفهم الصراع فعند هذا ستكون الشعارات واضحه والنصر قريب باذن الله عز وجل اليس هذا خيرا من امور لا فائده منها ثم ايضا نحث اخواننا على التقيد بشرع الله عز وجل فان الله تبارك وتعالى جعل من السنن الشرعيه والكونيه ان صلاح الناس وصلاح المجتمعات من اسباب التمكين في الارض ومن اسباب النصر على الاعداء فالله الله في التمسك بطاعه الله تبارك وتعالى والالتزام بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا من اعظم اسباب النصر ونحث انفسنا واخواننا على المواصله في التبرع لاخواننا المجاهدين في فلسطين والمستضعفين الذين ساءهم اليهود سوء العذاب ونذكر الاخوه بان الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كثير من الايات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَأَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيعًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا جَمِيعًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِالْجِهَادِ اللَّهُمَّ أَقِمْ عَلَمَ الْجِهَادِ اللَّهُمَّ أَقِمْ عَلَمَ الْجِهَادِ اللهم أعط علم الجهاد اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم انزل عليهم عذابك وردت الى الحق اللهم سربل بهم من خلفهم اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بشارون وجنوده اللهم عليك بأعوانه وحماتهم ومددهم من النصارى اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم صف شربهم وادفع عدوهم عن المسلمين اللهم نجي اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم امن رعواتهم اللهم امن رعواتهم اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكنه والرحمه ربنا افرغ عليهم صبرا وسدد اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم عليك بالخونه والمنافقين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل متام اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا متنا وولاه امورنا اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث جميع بلاد المسلمين اللهم اغث جميع بلاد المسلمين اللهم اغث جميع بلاد المسلمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما